تَأْخِذُهَا حُزْوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 ترونها وألقى في, الأرض رواسي أن تميد بكم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دب.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 وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْشُكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم إثقال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 إِنَّ أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه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 اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور بعهم قليلاً ثم نبرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل فَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ولو انما ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمتده والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله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 وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلَلِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا أَيُّهَا الناس